قال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهج تبصرت وذكرى لكل عبد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 كل مكذب الرسل فحق معيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من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 كل كافر عنيد من علم الخير مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فالقياه فالقياه في العذاب فالقي العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالوحي ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وما انا بظلام للاذين يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم نَهَلَ امْتَلَأْتَ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْ تَلَأْتَ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا بظلام للعبيد وما أنا بظلام وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ لكل أواب حفيظ من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب لكل امام حفيظ من خشى الرحمن من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخولها بسلام يشاءون فيها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من الغروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدب الرسجود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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد